أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتي على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيء أم مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن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 وَلَنَا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَنِيرًا فَوَقِيهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ولقيهم نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزِيهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَدِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَايِكَ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 وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيهِمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبَرَقٍ وحلو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 العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا